بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشطاق كم اهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناف وعجب ان جاء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 أَأُنزِلَ عَلَيْهِ الدِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍ مِّنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوكُوا عَذَابِ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ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 كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكه أولئك الأحزاب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 Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguh Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan menghukum mereka yang berbuat dosa dan mereka yang berbuat كَرْنَل الجِبَال مَعَهُ يُسَبِّحُنَا بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرُ مَحْشُورَةٌ كُلُّهُنَّ أَوَابٌ وَشَدَّدَنَّ مُلْكُهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَؤُ الْقَوْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا مُخْرِجُونَكَ ۖ وَالَّذِينَ مَعَكَ فَحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِقْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ إن هذا اخي له 90 و 90 نحجه ون يا نحجه واحده فخل اكفنيها وعذني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نحجتك اله عاج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 وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّ مَا فَتَنَهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ غَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنًا مَّآبَ Ya Dawud, إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن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 كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أول الألباب ووَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلِيمًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّل إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب القير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي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 قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكَ ٱلَّذِى لَا يَنۢبَغِى لِأَحَدٍ مِّنۢ بَعْدِى ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِى بِأَمْرِهِ و الشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عقائنا ثمن أو أمسك بغير حساب وإن له دنى لزلفا وحسن ما أب وذكر عبدنا أيوب إذ ناد ربه أنى مسني الشيطان بنصب وعذاب. قر قب رجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَ لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ Inna wajdinahu sabira naimal abd, innahu awab. Wadzqur ibadina ibrahim, ishak, yaqub, ulil aidi, wal abzal. Inna. وأخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذلكف وكل من الأخيار Haa dzik, wainn almuttaqin lahusn ma'ab. Jannah Aden muftahat lahul abwab. Muttaqin fiha yadzul fiha bfaqihat kathirat Wاعدو القاصرات الطرف التراب هذا ما اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن ل Raginlah syar'mab, jannah yang seluruhnya f buksal mihad. Haa'za, f al-yadukuh hamimu wa gassaq,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 من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تقاصب أهل النار قل إنما أنا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 قال أنا خيوم من قال قتني من نار وقلقته من طين قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنت إلى يوم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 نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ